وَجَعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ الْجَنَّاتِ النَّعِيمِ وَأَنْفِرْ لِأَبِي إِنَّ كان من الضالين ولن تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إِلَّا مَن أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ி ஜ மு ஐந தும் துதூ மீது أقوم أن تصير فانكبوا فيها هم والغوغون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَهُ أَن نَّلَاكَ رَتًا فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ رَبَّكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيم كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُم رَّسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَ تَبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ